بذن الوقت حتى يعمل المثل طريقة الأولى سأرجع له وهي نقل المعنى دون اللفظ هذه كلمة 3 زيون سننقلها إلى العربية ونقول رائي كلمة 3 نقولها إلى العربية ننقلها إلى الهاتف فننقلنا المعنى ولننقل اللفظ وهذا هو الذي ينبغي ما وجد إلى ذلك سبيل طريقة ثانية هي التعليم كطريقة معروفة و... وقديمة منذ العهد الجاهلي والتعريب في صورته المشهورة أن تأخذ كلمة العجمية وتخضعها لوزن من أوزان العربية لأن العربية لها أوزان معروفة فكلمة ثلاثيزيون أو تليفزيون ثلاث على الكثير منطق عندهم ناخذها ونخترعها لوزن وزن من اوزان اللغه العربيه الزيون تفعلون ما في وزن في العربيه تفعلون لكن الاوزان العربية تفعل كتمثال فنخترع ثلاث الزيون على تفعل فنقول تفعل اضافه الباء قد كلمه معربه ولا باس من استعمالها لانها اخضعت لوزن من اوزان اللغه العربيه وإذا أخذت لواد المنازلين العربية فصار معربة حين أن تعملها معاملة كلمه عربية يعني تستطيع أن تشتق منها فتقول تلفزت الدرس يعني قلته عبر التلفاز فهو متلفز ونحو ذلك لأنها تأخذ حكاماً لكلمة العربية إذا عربت فهذا هو التعريب والتعريف امر لا باس به ما يوجد اليه حاجه لان الحاجه توجد في كل اللغات للاستفاده من اللغات الاخرى الطريقه الثالثه وهي الكلمات الدخيله وهي ان تدخل كلمه كما هي ليخذها ومعناها كان ندخل هليوزين كما هي او ندخل اكسوجين كما هي وغير ذي إحنا من كلها كم بلغ بها إلى لغة العربية بلا تغيير ولا تبديل فنحن نسميها كلمة داخلة. كلمات الدخيله يعني ينبغي أن يقتصر فيها على الضرورة. ما نتوسع فيها. كلمة أكسجين هي دخيله لكن عن الضرورة لا يوجد بالعربيه كلمة تؤدي هذا المعنى. الا من طريق الترجمه سنبحث ولا نجد العربيه كلمه دقيقه بهذا المعنى الا أن نجعل اكثر من كلمتين ثلاث لتؤدي هذا المعنى ولو اننا اخذنا اكسجين وخضعناها لوزن عربي لكان ذلك افضل لكنه ليس بواجب في الزاهلية الجاهليه ادخلوا كلمات باخذها دون تعبير لكنها قليله <تصفيق> فهذه الطرق الثلاثة نعود الى التعريب له أيضا أكثر من صورة صورته المشورة ذكرتها قبل قليل أن نخضع الكلمة عجبية لي وزن عربي نغيب فيها محرف فيها نبدل نحذر بعض الحروف يقولون في ثلاث كلمة المشورة أعجبي فالعبه يعني العب به كما تشاهد فيعود الى وزن عربي عند تغييره وتبديله ربما يوافق بعد ذلك نظم عربيا خوف الاخر كلمه عربيه لكن غيرنا فيه وبدلنا واقرعناه لوزن عربي فوافق كلمة عربيه وهذا كثير كاسحاق هي لفظة غير عربية وادخلت إلى العربية على نقض إسحاق وإسحاق توافق كلمة عربية أسحق يسحق إسحاقا أسحق الضرع إلى يبث هنا وفقت كلمة عربية أو يعقوب كذلك في العربية كلمة يعقوب وهو ذكر الحجن نوع من الطيور مثل كلمة خارة وهي الآلة التي تسجع الخشب يستعملها النجار تسجع الخشب يسمونها فارة هذه كلمة هي إيطالية لهذا اللفظ فارة ادخلت على وزن فارة ووفقت كلمة عربية وهي فارة يدخلها العنزه فصارت فارة وكلمة كثيرة جدا لهذا الأمر مثل كفر السيارة عجلة نعم، لو قلنا كفر، توافق كلمة عربية، كفر كل ما يغضي غيره، ومن ذلك الكافور، ومن ذلك الكفر، ومن ذلك الكفر، ونحن ذلك, ذلك. ثم إنهم اختلفوا إذا أدخلت كلمة معجمية العرب، فقط عربية هل تعد عربية أم اعجميه على ثلاث أقوال أرجحها أنهم يعد لمية المتكلم. هل كان ينوي أنها جمية ثم حرفها أو أنه كان ينوي الكلمة العربيه يعني لو جاء إنسان فسمى ابنه إسحاق هل نطق هذه الكلمة عربيه أم كلمة غير عربية لكنها معربه نقول عنية المتكلم إذا رأيت أن يسمي على النبي فهي كلمة معربه وان اراد ان يسمي بمصدر اسحق يسحق اسحقا أسحق فهو كلمه عربيه وعلى الاول تمنع من الصرف على من وعلى الثاني تصرف لانها كلمه عربيه وعلى ذلك يعني لعله من الاحسن عندما نحاول التعريب ان نعرب بهذه الطريقه ان نعرب الى كلمات توافق او تقترب من كلمات عربية فمثلا كلمة النت أو الانترنت كلمة عدنية كيف ندخلها العربية إما بالترجمة فنقول الشبكه العالمية أو العنكبوتيه أو ندخلها بالتعريب بالتعريب فنبحث فنجد في اللغة العربية في معاجم النت نت نت نتن نت... نت... نت... والنت هو الانتفاخ والنت هو النشر فلو عرضنا إلى النت صارت أقرب إلى كلمة النت ولعلها أيضا تستطيع ان تقاوم هذه الكلمة العجمية أكثر من مقاومات الترجمة الشبكه الآلية أو العالمية أو العنكبوتيه يعني الكلمه كلما كانت اغرب الى الأعجمي الاعجمي يكون ذلك ادعى الى قدرته على مدافعه هذه الكلمه الاعجميه والثبات والبقاء والنت كلمه عربيه وهو معنى الانتفاخ ويقولون نته الخبر هذا في المعاجم الخبر اي نشره واي نشر للخبر اكثر من خاله الى وبعد ذلك نقول لو عرضنا تعريبا إلى النت حينئذ نشتق منها فنقول نتت الخبر مثلا بمعنى أدخلهم أو نقول نتت الخبر بمعنى اخذه من النت فنبدا نشتق فتترى اللغة وتحيا بطريقة سليمة ندى يا أخي لما عمل عمل النت، طيب لا كلام في هذا الا بعد الدرس لانه سيطول ويستطيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم في عصر يوم الثلاثاء ويقال الثلاثاء كلاهما فصيح السادس هو من شهر رجب من سنة 234 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحن في جامع الزهراء في مدينة المكرية ناقض بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع من دروس شرح فكري ألفية المالك عليه رحمه الله عز وجل وقد فتحنا الى الان خمسة وستين بابا ونستعين الله عز وجل لفتح الابواب الباقيه مبتدئين بالباب السادس والستين في هذه الاثنيه المباركه الباب السادس والستون هو باب التسخير وقد عقده رحمه الله تعالى اثنين وعشرين بيتا وذكره بعد الباب السابق وهو باب جمع التكسير لأنهما من واد واحد أي أنهما يتشابهان في الأحكام كثيرا لهذا سنجد ابن مالك في هذا الباب باب التصريب ايضا سيحيل إلى باب جمع التكسير وقد ذكر في هذه الابيات سته مسائل المسألة الأولى تصوير الثلاثي، المسألة الثانية تصوير الرباعي المسألة الثالثة تصوير الخماسي والسداسي، المسألة الرابعة متى يكسر ما بعد جاء التصوير ومتى يفتح، المسألة الخامسة ما يحذف أو يغير للتصوير، المسألة السادسة. تصوير المؤنث الثلاثي المعنوي تصوير المؤنث المعنوي الثلاثي فلم يبدأ بتعريف التصوير وإنما بدأ رحمه الله بالكلام على كيفية التصوير وبدأ من ذلك بالكلام على تصوير الثلاثي فقال رحمه الله تعالى فعي لم اجعل الثلاثي اذا صغرته نحو قذي في قذى فبين طريقه تصوير الثلاثي وانها على وزن فعيل وقوله اجعل الثلاثي كذا الذي في اغلب النسخ وجاء في نسخه في ابي حيان وبعض الشروح اجعل لثلاثي اي فعيل نجعل لثلاثي إذا وقال الشيخ خالد في اعراب الالهيه انها انسب للبيت التالت وهو قوله فعيل مع فعيعيل لما فهنا ذكر اللام فكان الأنسى في البيت أول أن يذكر اللام أيضا ثم يذكر رحمه الله تعالى تسوير الرباعي فيقول في ذلك فعيعيل معف فعي عيل لما فاق جعل درها من دريهما فالرضاعي يصغر على فعيع أو فعيعين ثم يتكلم على كيفية تصير الخماسي والسدسي فيقول رحمه الله وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أنفلة التصير صل وجائد تعويض يا قبل الطرف ان كان بعض الاسم فيه من حذف اذا فعلت لا لابد ان نحذف حرفا من الخماسي وحرفين من السداسي ليعود الى رباعي فيعامل معاملة في الرباعي الذي يصغر على فعيع او فععيد فتصغر على علم فسفر فتفرجل نحذف الله سخيرج قال وجائز التعويض يا قبل الطرف بما انك حدثت من الكلمه حرفا لك ان تقول فعيع سخيرج او تعور على المحذوف بالياء فتقول فعيعين سخيرج ثم يبين ان ما خالف ما قاله فهو شاك فقال وحائد عن القياس كلما خالف في البابين حكم الرسماء فقال في البابين يعني باب التصغير وباب جمع التفسير لانهما من وادن واحد والذي يجمع التصغير كله انه لا بد من زياده ياء التصغير وهو ياء ساكنه والذي بعدها لابد أن يكون مكسورا في فعي علب وفعي عيد إلا في مواضع فإن الذي بعد الياء يفتح كتصوير حبلى على حبي لا فيفبين هنا أن ما بعدها يكسر يكسر إلا في مواضع فإنه يفتح فقال لثلوية تخطير من قبل علم فأني في نوم مدته الفتح حتم كذا كما مدت أفعال سبق أو مدت كران وما به التحق فنختم بتاء الثانية زهيره زهيرة ما بعد الياء وحبل حبيلا وحمراء حميراء وأفعال كأجمال وجيمان وشتران سفيران نفتح ما بعد الياء في هذه المواضع ومسلوها نفتح ما بعد الياء ثم يذكر رحمه الله تعالى الأشياء التي لا تعد من بنية الكلمه الكلمة الثلاثي له طريقه تصوير والرباعي له طريقه تصوير والخماسي والسداسي لهما طريقة كيف تعد الكلمه وثلاثيهم رباعيهم خماسيه في اشياء لا تعدها فتنتبه لذلك فذكر الاشياء التي لا تعد من بنيه الكلمه فقال وألفت التاء في حيث وألفت التاء في حيث الدال وتاؤهما منفصلين عدا كذا المزيد اخرا بالنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زياده فاعلان من بعد اربع كزعفران وقدر انفصال ما دل على تسميه او جمع تصحيح جلاء اذن فالف الثالث وتاء الثالث لا يعدان الزهره لا نقول رباعي وانما نقول ثلاثي على فعيل سهير ثم نأتي بالثالث زهيره وكذلك الاشياء التي ذكرها بعد ذلك لا تعد عندما تعد حروف الكلمه وقوله وهكذا زياده فعلان من بعد اربع فزعفران كذا بكسر النون في الشطرين في جميع نسخ التحقيق سوى نسخة واحدة وكذا ايضا أي بكسر النونين في الاصل الكافية الشافية وكذا في بعض الشروح وجاء في بعض الشروح بفتح النون وآلف الإطلاق وهكذا زياده فعلانا من بعد اربع كزعفرانا والكلمه كما ترون ليست ممنوعه من الصرف فزعفران ليس ممنوعا من الصرف لانه ليس علما مخصوما بالالف والنون كعثمان ولا صفه على وزن فعلان وانما نكره زعفرانا فلا يمنع من الصرف على ما في أغلب النسخ ثم يذكر رحمه الله تعالى ما يحذف أو يغير للتصغير فإنك إذا صغرت الكلمة قد تحذف منها أشياء لأجل التصغير أو تغير فيها أشياء لأجل التصغير فبين ذلك وهي أشياء عزة فبينها وسدرنا فيها فقال رحمه الله وآلف التاليك بالقصر القصر زاد على أربعة لم يثبتا وعند تصغير حبارا خيري بين الحبيرا خبر واردد لأصل ثاني اللين قلب، واردد لأصل ثاني اللين قلب، فقيمة الطير طويلة تصب، وشذ في عيد عيد وحكم لجمع من زمان لتصفير العلم، والألف الثاني المزيد اجعلوا واوان كذا ما الأصل فيه يجحد وكمل من المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بتصغير ومن بترخيم مصغر اكتفى بالاصل كالعطي في يعمل معطفا فذكر اشياء كثيره تحدث أو تغير لأجل التصوير كالف الثاني المقصورة مثل قرقراء نحذف الالف ونقول قريق وكذلك وكذلك ما أعل ثاني تقييمة فإنه عند التصريف يعاد هذا المعن إلى أصله قيمة قيمة منقومة من الواو فنقول عند التسقيق ومجمة فنرد الياء إلى الواو هذا تغيير وهكذا وقوله رحمه الله وكمل المنقوصة البيت التاسع من وكمل المنقوصة يريد بالمنقوص هنا ما حدث منه حرف او اكثر ولا يريد المنقوص القياسي كقاضي وقوله في اخر البيت كما يعني على الاصح كماء وهو الماء الذي يشرب فان فيه تغييرا لان اصله الهاء لقولك في الجمع مياه وامواه فلهذا عند تصوير ما تعيد الهمزه الى ما انقلبت عنه الهاء فتقول في تصوير ما مويه وقوله في البيت الخمسين او في البيت المثل الخمسين ومن بترخيم يصغر اكتفى قوله بترخيم يصغر جاء في نسخه ابن هشام ومن يصغر المرخم اكتفى وقوله يصغر هو بالرفع يصغر في اغلب النسخ فمن اسم الموصول ويصغر فعل المضارع وهو مع الفاعل صله الموصول وجاء في بعض النسخ والشروح ومن بترخيم يصغي لاكتفى اي بكسر الراء على انه فعل مجزوم ثم كسر لالتقاء الساكنين فمن حينئذ اسم الشرط ويصغر فعل الشرط المجزوم واكتفى جواب الشرط ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على تصوير المؤنث المعنوي الثلاثي تصغير المؤنث المعنوي الثلاثي المعنوي أي الذي ليس فيه علامة تأليه الثلاثي كقولهم سن هذه سن وشمس هذه شمس يسمى اسم مؤنث معنوي ثلاثي كيف تصغره؟ فيقول عند تصغيره لا بد ان تضيف الى المصغر فاثانيه فتقول فتصرسن سنينه ولا تقول سنين وعند تصغير عين عيينه ولا تقول عيين فقال رحمه الله واختمدت التأليم ما فقرت من مؤنث عار ثلاثي كثم ما لم يكن بالتاير ذا لبسي كشجر وبقر وخمس والنبس دائما مدفوع فشجر عند تصغيره ستقول شو ولن تأتي بالتاء لأنك لو أتيت بالتاء فقل شجيره لالتبس تصغير شجر بتصغير شجرة وكذلك خمس لو كان لمؤنث جاء خمس نساء لن تصغرها على خميسة لأنها ستلتبس بعدد المذكر خمسة ثم في الأخير ذكر أن ما خرج على ما ذكره من قبل من قواعد والروابط هو شد فقال وشد ترك دون نبس ونذر لحاقطا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذ من الذي الذي مع الفروع من هتاوتي فقال وشهد ثركن دون لبس كحرب وفرس فهما مؤنثان هذه حرب وهذه فرس وقال فدستريهما حريبا فريسا شذوذا وفي قدام قالوا قديمها فأذوا بالتاء مع أنهم وأن غير ثلاثي قدام خماتي شذوذا وقوله كثر بفتح الكاء بفتح والثاء اي غلب على غيره وقوله في البيت الاخير وصغروا شذوذا الذي والتي وذا وتاء وتي هذه جاء عن العرب تصغيرها ولكن تصغيرها شاذ كما قال وشذوذها من وجهين الوجه الاول انها مبنيات والتصغير تصريف والتصريف لا يدخل على النبني الخاص بالأسماء بالاسماء المعربه والافعال وهذا قوله في باب التصريف الذي سياتي عندما وصل للتصريف قال في اول بيت حرف وشبهه من الصرف بري الحرف فيدخل التصريف ويجب الحرف وهي الاسماء المبنيه ايضا لا اسما التصريف فدخول التصريف هنا على اسم المبني شروط والوجه الثاني لشروطها انهم خالفوا كيفية التصريف التي ذكر من قبل فعيل وفعيل وفعيعين فقالوا في تصريف الذي الذي فلم يضم الاول فتحوه وزادوا الفا وياء أل وشددوا الياء أل ثم الفا اللدي والتي التي وذا قالوا فيها زيا وتا وفي قالوا فيها تيا تقول اكرم الذي بجوارك واكرم اللدي بجوارك اذا أردت أن تصوره وهكذا وبذلك يمسحي سلامه رحمه الله على باب التصريح هل هناك من سؤال صدق البيت السادس والأربعين نعم نعم هذه لكمها أكثر من مرة فالمثلينا ولينا إذا وردت ففيها الوجه النسخ ولهذا قرأتها بالوجهين فلينا أي ليجنا ثم خفف ولينا على معنى الإضافة أي ثانيا ذا لينا سؤال يا طيب سؤال تفضل. قفع المؤنى المعنوي الذي ليس فيه علامه تأمين كشمس معنوي سعاد معنوي معي المؤنث المجازي هو الذي ليس له أرض أو هو الذي لا يبيض ولا يليف كسيارة وكشمس فشمس مؤنث معنوي مجازي وسيارة مؤنث لفظي مجازي وسعاد مؤنث معنوي حقيقي وفاطمه مؤنث لفظي حقيقي هذا الذي ورد ذكر أبنه شاهد ذكر أبنه مالكه نعم. ما سوى ذلك لم يرد. الباب السابع والستون هو باب النسل وقد عقد ابن مالك الرحمه الله تعالى في سسة وعشرين بيتا وفيها يذكر ثلاثة مسائل المسألة الأولى ما يزاد لأجل النسل المسألة الثانية كيفية النسب المسألة الثالثة ما يغني عن ياء النسب فبدأ بذكر ما يزاد من نسب وما يجبه ذلك فيما قبله فقال يا انك يا الكرسي زادون النسب وكل ما تليه كسره وجب قوله تليه في نسخه يليه اي فزيد ياء مشدده للنسب وتكسر ما قبلها فقولك بحر تقول بحري ثم بعد ذلك بدأ ببيان كيفية النسب ويدخل تحت ذلك مسائل عدة سيذكرها مسألة مسألة فبدأ بالكلام على النسب إلى المختوم بعلامة تأنيف مختوم بعلامة تأنيف كمكة كحبلة فتنسيب إلى ذلك فقال ومثله مما حواه احذف وتأنيف لو مدته لا تثبتا إذن نحذف علامه التانيث فنقول بالنسب إلى مكة مكي وسيفصل بعد ذلك الكلام على النسب إلى المقصود. وسيقول في النسب إلى المقصور <تصفيق> وإن تكن فاربع ذاتان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن لشبهها الملحق والأقلي ما لها وللأقلي قلب يعتبى والألف الجائز أربعا أزل فحصل الكلام على الف المقصور فاذا كانت رابعة والثاني ساكن مثل حب لا فلك الوجهان ان تحدث الف المقصور حب لي او تقلبها واو حبلوي ثم قال إن الألف ألف اذا إذا كانت للحاق الملحق أو كانت منقلبة عن أصل قوله الأصلي يقول ك ألف التانيت المقصورة فعملها معاملة ألف التانيت المقصورة كل ذلك إذا كانت ألف إذا كانت الألف المقصورة رابعة فإن كانت خامسة أو سادسة تحدث مباشرة وهذا قوله والألف الجائز اربعا أجل الجائز يعني الذي تجاوز الذي تجاوز أربعات أحرف فإنك تحدث هذه الالف وجاء في بعض النسخ عن الجائز الحائز وهما بمعنى أي الالف التي تجاوزت أربعة أربعة أحرف صار الخامسة أو السادسة ثم تكلم بعد ذلك على النسب إلى المنقوص فقال. كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في الياء رابعا احق من قلب وحتم قلب ثالث يعن واولد القلب فتاحا افصل الكلام على النسب الى المنقوص فاحيانا يجب حذفها واحيانا يجوز حذفها وقلبها ثم تكلم على النسب الى الاسم اذا كان على وزن فعل كملك ونمر او على وزن فعل كدؤل او على وزن فعل كابن. يعني النسب إلى الاسم الثلاثي الذي عينه مكسورة فإنك تفتح العين ولا تبقيها على كسرها فقال وفعل وفوعل عينهما افتح وفعل فتقول في ملك ملكي أوامر ملكية ولا نقول ملكية إنه عبدالبر النمري ولا نقول النمري الدؤلي الى دؤل لو نسبت الى ابل الابل وهكذا ثم تكلم بعد ذلك على النسب الى المختوم بياء مشددة فقال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله المرمي ونحن حي فتح ثانيه يجد واردده واوا واردده واوا ان يكن عنه قلب اذا الياء المشدده اذا كانت ثالثه لا تحذف ولكن تقلب الياء الاولى واوا واما اذا كانت رابعه كمرمي فلك ان تحذف ولك ان لا تحذف ثم تكلم على النسب إلى المثنى وجمع التصحيح لو أردت أن تنسب إلى زيدان محمدان إلى زيدون محمدون كيف تنسب قال وعالم التثنيه تحدث للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب صحيح تنسب إلى زيدان ها نحذف الى زيد فنقول زيد زي ثم ناتي بالالف والنون زيدان وكذلك زيدون زي نحذف الى زيد زيد ثم ناتي بالواو والنون وهكذا ثم تكلم بعد ذلك على النسب الى نحو طيب مثنيه ياء مسدده فقال وثالث من نحو طيب حدث وشد طائي مقولا بالالف ثم تكلم بعد ذلك على النسب الى ما كان على وزن فعيله كعقيده او فعيله كجهينه او فعيل كثقيف أو فعيل كقريش فقال وفعالي في فعيلة التزم وفعالي في فعيلة ختم، وألحطوا معللا من عريا من المثالين بمساء أولياء وتنموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة إذن النسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف في الياء فتنسب إلى عقيدة عقدي وإلى جهينه جهاني والنسب إلى فعيل فعيل القياس بإثبات الياء إلا في المعالي في قريش قريشي وفي ثقيف ثقيفي ثم تكلم بعد ذلك على النسب إلى الممدود فقال وهمز مد ينال في النسب ما كان في تسمية لهم فسب قوله ينال يعطى وفي بعض النسخ ينان يعني هو الذي يأخذ والمعنى متقارب ثم تكلم بعد ذلك على النسب إلى المركب المركب باختلافه مركب إضافي مركب إسنادي مركب مزي تتكلم على النسب إلى المركب فقال وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مجدا ولثان تم ما اضافة ندوءة بجن اوض وما له التعريف بالثان وجد فيما سوا في هذا انسبا بالاول ما لم يخف لبس كعبد الاشهلين وقوله بابن او اب هو او اب ثم خففنا همزه اب لحذفها ونقل حركتها الى الساكن قبلها ثم تكلم بعد ذلك على النسب الى محذوف اللام هناك اسماء حذفت أسماء لاماتها الثلاثيه وحذف منها اللام فبقيت على حرفين كيد واخ ودم كيف ننسب اليها يقول ترد اللام عند النسب فقال واجبر برد اللام مما منه حذف جوازا من لم يك رده أولف في جمعي التصحيح او في التسميه وحق مجبور بهذه توفيه وبأخ أختا وبذن بنتا الحق ويونس ابا حفصة وقوله ويونس هو بالتنوين في جميع نسخ التحقيق سوى نسخة أبي حيان. وجاء فيها وفي بعض الشروح ويونس بضمه واحدة لأنه علم أعجمي والوزن مستقيم على التنوين وعدمه ويونس هذا هو شيخ سيبويه يونس ابن حبيب الضبي من كبار شيخ سيبويه توفي بعد سيبويه بسنتين لم يتزوج ولم يتسرع وكان كل همه في العلم ثم تكلم رحمه الله تعالى على النسب إلى الثنائي إذا أردت أن تنسب إلى ثنائي تنسب إلى ثنائي كما لو سميت أحدا بلا لو سميت بنتك بلا أو بما فسميتها بثنائي فكيف تنسب إلى ذلك فقال وضاعف الثاني من ثنائي دول لننكلا ولائي وإن يكن كشيرة منفاعد فجبره وفتح عينه التزم وقوله في شر الثاني فجبره وفتح عينه التزم كذا النصب في جبره وفتح في بعض المسخ وجاء في بعض المسخ بالرافع فجبره وفتح عينه التزم أما الرواية الأولى بالنصب فلا إشكال فيها يقول التزم جبره وفتح عينه وأما الروايه الثانية بالرفع، ففيها إشكال لأن قياسها أي قال فجبره وفتح عينه ما بالهما التزم أن ينبغل أن يقول فجبره وفتح عينه التزماء لا التزم وأشرح حاولوا أن يخذج ذلك كما فعل الإمام الشاطبي فقال وإنما لم يقل التزما وهما شيئان لأنهما في حقيقة نسى وكيفيته شيء واحد. طريق. ثم تكلم بعد ذلك عن النسب إلى جمع لو نسبت إلى جمع كيف تنسب فقال والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع عندما تنسب إلى جمع سبق جمع التصحيح ما هو مشكلة صح تصغر المفرد وتنسب إلى المفرد ثم تأتي بالو والنون لكن لو نسبت إلى غيره فإنك ينبغي أن تأتي بالمفرد وتنسب إليه كما لو نسبت إلى أسر فتأتي بالمفرد أسرة ثم تنسب اليها أسري فتقول انشطه اسريه ولا تقول اسريه على ذلك يقول ان لم يشابه واحدا بالوضع يعني كان تسمي به واحدا كالجزائري والعيوني فهما نسبه الجزائري الى الجزائر لا تريد بالجزائر جزيرة, جزيرة جزيرة جزيرة جزيرة يعني جمع وإنما تريد بلد واحدا لكنه سمي للجمع هذا لا شكالته ثم قال بعد ذلك مبينا ما يغني عن ياء النسب لأنها قال في البداية إن النسب إنما يكون بياء مجدده والآن يذكر ما يغني عن ياء النسب أشياء تؤدي معنى النسب ولكنها ليست بياء النسب ما يغني عنها النسب فقال ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عني فقبل فاعل قد تأتي بمعنى النسب كثام بمعنى تدريج أو فعال ثمار او فاعل ثمر ثمار يعني ذو تمر يعني صاحب ثمر تمري وليس التمار هو الذي ياكل التامر هو الذي ياكل التمر يعني الفاعل لا وانما هو صاحب التمر اذن فالمعنى معنى النسب قال ومن ذلك قوله عز وجل وما ربك بظلام ها كم الايه العظيم تعال هنا ظلام ليس الصيغة مبالغة وإنما هي صيغة نفسك لو كان الصيغة مبالغة ظلام يعني ليس كثير الظلم فليس فيه نفي للظلم القليل وليس المعنى على ذلك وإنما المعنى والله أعلم وما ربك به ظلم ليس بصاحب ظلم لا كثير ولا قليل وهذا لا يعرفه الا من يعرف لغته العرب وفي الاخذ عادته يبين انما خالف ما سبقه وشك فقال في بيان الشاذ من النسب وغير ما اتلفته مقررا على الذي ينقل منه اختصرا كقولهم في النسب إلى البصره بصري وفي قوله في النسب إلى الدهر دهري هذه الأمور مسموعة مقبولة فصيحة ولكن لا يقاس عليها وهي لا تمنع القياس يعني تقول في البصره بصري وفي الدهر دهري ويقال ما سمع ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثامن والستين الباب الثامن والستون وهو باب الوقف ويعقيده في تسعة عشر بيتا والمراد بالوقف أي كيفية الوقف على الكلمات إذا اردت أن تقف كيف تقف هناك أحكام للوقف كيف تقف على التنوين كيف تقف على هائل كيف تقف على المنقوص طيب أنواع الوقف هناك الوقف بالسكون هناك الوقف بالروم هناك الوقف بالإشمام كل ذلك يذكره ويدرسه في هذا الباب باب الوقف وفيه يذكر اربع مسائل المسألة الأولى كيفية الوقف على الكلمات المختلفة المسألة الثانية أنواع الوقف المسألة الثالثة الوقف بهاء السكت المسألة الرابعة إعطاء الوظف لحكم الوقف فقال في بيان كيفيه الوقف على الكلمات المختلفة كلمات مختلفة سيسكرها الآن نوعا نوعا ويبين الوقوف على كل نوع. هبدأ بالوقف على التنوين، تنوين النصب والرفع والجهر، فقال: تنوين لسرافس حن جل ألفاء، تنوين لسرافس حن جل ألفاء، وقفا وسل وغير فتح، وقفا وسل وغير فتح، وقفا وسل وغير فتح ألفاء. يقول تنوين الرفع تحدثه وتنوين الجر أحدثه وتنوين النصب أبدله أليهم. قل جاء رجل ومرت برجل ورأيت رجلا. ثم يتكلم عن الوقت على هائل غائب. كيف تقف على هائل غائب؟ نحن كتابه نظرت إلى كتابه فقال واحذف لوقت في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار إذن نقف نقول كتابه نحذف الحركة والصلاه التي بعد, بعد الحركة ثم يتكلم عن الوقت على إذن ويقول واشبهت اذن منونا النصب فالفا في الوقت نونها قلب فاذا وقفنا على إذن فان الفها نقلبها الى نونه فنقول إذن كذا او نقف عليها فنقول إذا ماذا يقول وأشبه سئة منونا نقصد يقول نقف عليها كما نقف على المنون المنصوب نعم إذا وقف عليها نقول إذا وإذا وصلت إذا نعم ثم يتكلم على المنقوص كالقاضي والمهتدي يقول وحذف المنقوص ذي ما لم ينصب أولاء بثبوت فعلما وغير ذي بالعكس وفي نحو مر الرجوم رد يقتفي كيف تقف على المنقوص يقول إذا كان بال فتقف عليه بالياء جاء القاضي واذا كان منونا ليس بأن ستقف بحذف الياء جاء قاضي الا في الناصب رايت قاضيا وقوله لم ينصب اولى هي لم ينصب اولى لان لم تذل الا ان همزه اولى خففت بحذفها ونقل حركتها الى الساكن قبلها وقوله المرن هو اسم فاعل من ارى يولي المتعدي الى ثلاثه مفاعي ارى يقول ارى زيد محمدا القمر طالعا كيف تأتي باسم فاعل من أرى هذه ارى يريد مفعل مر إي مر مر مفعل ثم خفف هذه الهمدة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها مر احذفها وانقل الكسره الى الراء صارت مري فصار خن من منقوصا فتحدث ياءه يائه فصار مرين مثل القاضي ثم بعد ذلك يسر لنا انواع الوقف عند الوقف يمكن ان تقف باكثر من نوع وذكر لنا خمسه انواع للوقف السكون والروض والاشمام والتضعيف والنقل فقال وغيرها التانيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرّق أو أشلم الضمّة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عبيداً إن قفا وحركات من قُلا لساكن تحريكه لن يحظى ونقل فتح منك والمهموز لا يراه بصري وطوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع الوقت الشتور معروف جاء رجل والوقف بالروم عند النحويين هو الاتيان ببعض الحركه بحيث يسمعها القريب دون البعيد كان تقف على قوله عز وجل لكم دينكم ولي دين واصلها ولي دين ثم حرفت المتكلم وبقدر تسرع فان وقفنا بالسكون تقول ولي دين وإن وقفت ذا الروم طبعاً أمتبر الصوت سيأتي وقال الصوت الجميع ولي هذه فتاتي ببعض الحركه والإشمال هو أن تأتي بصورة الحركة بالشفتين دون صوت أن تضم الشفتين بالحركة دون صوت تقول جاء رجل جاء رجل كأنك تريد أن تقول رجل لكن ما تدرك صوت إذن فلشمام يراه المبصر دون الاعمى والروم يدركه القريب دون البعيد التضعيف ان تضاعف الموقوف عليه. عليه فتقول جاء رجل جاء رجل فتضاعفه هذه اللغة لبعض العرب، والناقل عندما تقف على كلمة ما قبل آخرها ساكن مثل العصر والعصر والعصري أردت أن تقف تقف بالسكون والعصر أو بالنقل الكثرة التي على الرأس هذه أتحذفها وانما تنقلها الى الساكن قبلها الى الصالح والعصر والعصر لفي خسر لفي خسر هذا هو النقل او بالضب مثلا هذا نصر هذا نصر هذا نصر هذا موجود الآن في بعض العاميات وهو لغة إذا وقف نقل الحركة هذا نصر فإذا قلت هذا نصر ألمس أنه سلمه مرفوعة لأنه نقل الضمة ولكن والعصر قال والعصر ألمس انها مجرورة فهذا هو النقل تقوله في البيت الثاسع والثمانين ونقل فتح جاء في بعض المسخ ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري إذا فهو منصوب على الاشتغال التضعيف التشديد قلنا كان تقف على جاء رجل فتشدد الله جاء رجل نعم ها فتحنا من جل الله سيلا نعم ثم يتكلم بعد ذلك عن الوقف على ثاء الثاني كيف تقف على ثاء الثاني لو وقفت على فاطمة أو مدرسة أو رحمة فقال في الوقت تا تأنيث تانيه لاسمها جعل ان لم يكن بساكن صح وصل ذا في جمع تصحيح وماء ضاها وغير زين بالعكس انسما اذا فتقف على ثا التانيه بالسخون فتقول جاءت فاطمه وهذه مدرسه هناك لغه اخرى لبعض العرب ينتقل عليها بالتاء تقول هذه فاطمه وهذه مدرسة وهي لغه معروفه لبعض العرب وفيها يقول شاعرهم والله ان جاك بكفي مسلمت اي مسلمه رجل اسمه مسلمه والله ان جاك بكفي من بعد ما وبعد ما وبعد مت. كانت نفوس القوم عند الغفلة وكادت الحرة أن تدعى أمت وهذه موجودة الآن في بعض في ال... بعض اللهجات ال... ال... ال... ال... حتى في القصيم موجودة نعم بعض المدن إن الآن كل مدرسة فاطمه راحت ضمن المدرسة ويقوم بالتعب وتجدنا من الحكمة وعسمة هي حكمه وعصمه ثم وقف ابنه عصمك وحكمه وعارف حكمه ضيق ثم بعد ذلك يتكلم على الوقت بهاء السكت احيانا اجاره تقف تاتي بهاء السكت اما وجوبا واما جوازا وقد توسع في ذلك فقال رحمه الله تعالى وقف بها السكت على الفعل المعلم بحد اخر آخر كأعطي من سأل وليس حتما في سوى ما كعئوا كيعمجز من فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت هدف ألفها وأولها الها انتقف وليس حتما في سوى من بسمك كقولك اقتضاء اضاء ما ووصل دالها اجذب كل ما حرك تحريك بناء اللازم ووصلها بالغير تحريك بناء ابن في المدى مستحسنا فذكر انها استفت في احيانا جواز عند الوقت كان تقف على المبنيات فتقول مثلا من من هي تدخل من هي تقول من هي أو من هي فاتيها بالها لبيان هذا المبني ومن ذلك في القرآن الكريم وما أدراك ما هي وقد تجب احيانا كفعل الذي حدث منه حرفا كفعل الذي بقي على حرف أو حرفين بعد الحد ثم أردت أن تقف عليه كفعل الامر من وقع يقي تقول ق النار فاذا اردت ان تقف على الفعل كيف تقف على ق تقف عليه متحرفا ق لا يقف على متحرك قه قل قل قل الهامله ضميرنا فيها تكتب فذكر انها قد تاتي وجوده ما وضع جواد في المواقع وقوله في البيت السابع والتسعين بعد 800 ووصل الى الهاء بكل ما خرج تحريك بناء اللازم هذا البيت ساقط من عده نسخ من نسخ الأنسية والشروح ومنها نسخه ابن هشام وهذا هو البيت الثاني الذي قلنا إن نسخه ابن هشام ذكر منها بيتان بيت في هذا الباب وبيت سابق اشار اليه من قبل في باب الاختار بالذي والأنذي واللام وهذا البيت يقول ووصل ذل هاي أجد بكل ما حرك تحريك بناء اللذما يقول المبني المبني بناء اللذما وقف عليه لكن سأتي بعده بحاسلة لكن بعده, بها لك بعده بها هذا معنى البيت ووصل للهائز أجد لكل ما حرك تحريك بناء لذما طيب البكث الذي بعده يقول ووصلها بغير تحريك بناء اديم شدة في المدان السحسنة يقول وصلها للذي بني بناء طارئا ووصلها بغير تعريف بناء قديم جدا الذي بني بناء طارئا ان يشز ان تصير لها في المدار استحسنا يعني في المبني بناء دائما مستحسن فهذا البيت يغنى عن البيت السابق ما ادري شفت ما في شيء زائد اللي قال الشراح عندما ذكر سقوط هذا البيت كابن حزم قال لكن قول الناظم ووصلها من البيت الثالث يغني عن هذا البيت طيب ونعيد ما قلناه من قبل لعل حذف هذين البيتين من عمل ادمال في الابرازه في الاخيره فهذا البيت يرني عنه البيت الذي بعده والبيت الذي في باب الاخبار ليس فيه إلا التمثيل فأراد أن تكون الأنفية ألف بيت بالكمال والثمام ولو وقفنا على نسخة موثوقة محترمة عالية لفرازق الأخيرة للالفيه لما ترددنا في حف هذين البيتين الأنفية ولكننا نقف على مثل هذه النسخ العالية للإبرازة الأخيرة بل ما زالت النسخ موجودة بعمثية تخلط بين الإبرازة الأولى والإبرازة الأخيرة يذكر أن هناك نسخة لابن النحاة تميل أبو المالك لكن لا تعرف وإن كان هذه بمشام ونقل عنها ويذكر أن هناك نسخة لابن الفتح البعد الحمدلي وهو ايضا من متاخر تلاميذ سبب مالك ولعل الايام تكشف شيئا من ذلك ان شاء الله ثم يختم الباب ببيت مفيد يذكر فيه ان الوصل قد يعطى حكم الوقف اعطاء الوصل حكم الوقف فقال وربما اعطي لفظا واصلما للوقت نكرا وفشا منتظما وهذا البيت اريد ان اتوقف عنده قليلا الوقت له احكام كما راينا اذا وقفت تسكن في الاصل او تقف بطريقه من الطرق المذكوره واذا وصلت فإنك تأتي في حق الكلمة من الاعراب أو البناء هذا هو الأصل ثم إنك قد تعطي الوقت حكم الوقت وقد تعطي الوقت حكم الوقت والذي يتحكم في ذلك نية المتكلم وهذا الأمر ربما لا يظهر, لا يظهر ويبرز في الكلام المنمق في الكلام المعد في, في القصائد التي أعدت في الخطب التي أعدت وكتبت لأن هذا المكتوب من قبل المعدة وإنما يقرأه الإنسان قراءة ولكن يظهر هذا في الكلام المعتجد في كلام الناس يظهر ذلك أنت عندما تتكلم الآن عن قد تقف وأنت تريد أن تصل وقد تصل وأنت تريد أن تقف جاء محمد قبل أيام وأكرمته إكراما شديدا تريد ان تعبر عن ذلك المعنى فقل جاء محمد قبل أيام وأكرمته إكراما شديدا ما نقول قوله خطأ جاء محمد خطأ لأنك نونت ووقفت لأنه فلم تجل الوقت وإنما وقفت بنيه الوصف وهذا يذكرونه العلم كثيرا الوقت بنية الوصف أو الوقت بنية الوقف فتعود لأنه متكلم وهذا ليس خطا وقد تجد ذلك في اضطراء الأخبار أو في المتكلمين ارتجالا هذا كثير وهذا صواب لا نقول إنه خطأ فالإنه نحن فيما يسمى بالتذكر إذا غير يتذكر مثلا قد يبذ مثلا أو يعرب لكي يتذكر ما بعد ذلك والعفف قد يعني يصل كلامه في الوقت يعني هو يقول أن يقف لكن بدله أن يصل فهذا يقف ثم وقف هذا قد يقع من قد يقع من المتخلف يسمونه بالقطع وشبنا إليه في في, في, في في النعت أردت أن تقول جاء محمد الكريم أنت أردت أن تقول لي جاء محمد جاء محمد هذا الذي أردت أن تقول يعني أردت أن تقض على محمد عندما قلت جاء محمد خشيت أن يلتبس علي محمد الكريم أو البخيل فعندما قلت جاء محمد بدأ لك على هذا الأمر فأردت ان تبين أردت تبين محمدا هذا فكانك قلت جاء محمد هو الكريم يعني ترضيح هو الكريم, أو جاء محمد أعني الكريم لكن حدث هو حدث أعلم من الكلام ووصلت الكلام بعضه ببعض فصار أنه كلام واحد مع أنه لا أنت كنت تنوي الوقع على محمد جاء محمد الكريم يعني هذا الكلام الرجال يتبين الأمر جاء محمد الكريم قد تقل جاء محمد الكريم فيعني في لا تريد أن لم يكن في نية الوصل هذا يسمى القطع فمن قصده له أن يرفع أو ينصب ما يسمى بأن أعطى المقطوع لأنه على النيه جاء محمد أعني الكريمة ثم حدث أعني فلننتبه إليه بحيث ما نخطأ من يقف على المتحرك أو يسكن في أثناء كلامه وهو يتكلم وكان يقصر أن يقف ثم كمل نقول لها لا أخاف لأنه وقف بنية الوقف أو وقفت بمية الوقت ومع ذلك فقد في بعض الشواهد شيئا من ذلك ومن ذلك قوله عز وجل لم يتسنه وانظر لم يتسنه وانظر على قول جمهور المفسرين أن الها هنا ها لم يتسنه تسنه من السنين لم يتسنى لم يتسنى وانظر عندما وقفت أتيت بها استكت فقلت لم يتسنى أتيت بها الوقت طيب فإذا وصل كم ينبغي سهل فيها لم يتسنى وانظر لكن القراء أغلب القراء خمسه من السبعه يقرا ولم يتسنى وانظر وإثنان من يقرأ السبعة يأتي بالقياس فيحدث عند الوقت عند الوقت يأتي بالهاء لم يتسنى وعند الوقت يحدث الهاء لم يتسنى وانظر فالذين قالوا لم يتسنى وانظر ماذا نقول نقول انهم وصلوا بنية الوقت يعني أن يقف لم يتسنى لكن أكمل نعم هل هناك من السؤال يا إخوان أو ناقص نستريح نعم نعم السلام من نعم في الملحق لا انا بعض بعض الشروح تدويدا لكن الذي في النسخ كلها الملحق والمعنى على ذلك يريد ان يقول ابن مالك يقول الف السانيه المقصوره حكمها كذا وكذا ثم قال لذي يشبهها بمشبهها الملحق والاصل ما لها يقول بمشبهها الملحق الملحق هو النفس المشبه بمشبهها الملحق ماذا له لها ما له الذي لالف سنه المقصوره لالف الالحاق للملحق لالف الالحاق, ألف الإلحاق. ملحق لا ملحق ألف الإلحاق ملحق تلحق الفلم بفلم أصبع هذا اللي شبهيها الملثقي نعم أرضى مرم نعم أصله مرم قيم مفعل أرى فلسة لا لا ارى ليس ثلاثيا يا اصلها أرأى. الثلاثي رأى الثلاثي راى فعل هل افعل من راى كرما اكرما اذ راى هل افعل اراه يا اصلها ار اه جيد زيد عمرا ثم حدثنا الهمزة من R آر... حدثنا الهمزة ونطلنا الحركة إلى الرفقة في فهو ربعي R فهم مرئين نعم تكون هل يوصل على ولا تحلم على الفعل تحلم على في الفعل إذا أردت بما بعدها اللفظ ولم ترد بما بعدها المعنى أنت قلت جاء محمد أعني الكريمة للبخير أنت تعرف حينئذ إذا فهل أصل أنها فعل أنها فعل فيصل ما بعده هل هذا تكون من المصوبات المصوب بفعل مقدر اضربه اعمل او اريد او اقصد الاختصار والمدح له ذلك سؤال تفضل نعم نعم اول او او بوابط أو, بوابط أو, بوابط أو, بوابط او ما له التعريف بالثاني وجب وما له لا او ما له او ما له نعم سؤال تضل تاسع والخمسون ما باله دبايتان من واحد الجائد عن الذي تجاوزها الحائز يعني الذي حاجت كلمته أربعة أحرف وهو بعدها المعنى من تقارب نفسك في واحد من قبل نفسك نفسك تفضل في خسر خسر في حفجر وخسر مجروم ثم وقفنا على الراء ونقلنا حركتها الى السحر قبلها هذا الوقت بالنقل خسر ايه لا بكف الثلج نعم في خسر يعني صبر نعم نعم هذا من وقوف اخرى هذا كيف يتقف عند الفليف على كلمات عند العرب قبل الوقت الاختبار والاضطرار هذا عندما تعود لمساكين المنفسه هل سنرد ان يقف عليها قصدا ام هو الذي اوقفه غيره لاختباره او الاضطرار او انقضع نفسه هذا تقسيم هذا اخر <تصفيق> والله وعلى محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين